ويو الذي أنشأكم وجعل لكم قل هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ بَلْ هَذَا وَعْدٌ إِن كنتم صَادِقِينَ قُلْ الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَذِيهٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَىٰ أَن هُزِلَ فَتَنَ الَّذِينَ كفروا Oğlum فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظُلَالِ الْمُبِينِ وَالْأَرَائِيْنِ إِنْ أَصْبَحَ مَا أَنْكُمْ وَرَأَنْ فَمَنْ صدق الله العظيم